terrorist Minna Sadaub Nadiyanak Ya Ali ya Ali Shiat ahad vai anaant Ya Ali ya Ali Minna Sadaub nadiyanak � Minna Sadaub Nadiyanak Ya Ali ya Ali Shiat ahad vai anaant Ya Ali ya Ali عندك قد ما نندار مراديا حاملك عندك قد ما نندار شي عهد ضايع نار عهد ضايع حبنا يا حجر على العهد حول فوق جلم ناغينا باسمك بالمهد يا علي وصاح الوجدان يا قل هو الله أحد انت العدل والميزان يا علي وبارينا شهد بكامنة انس وجان بكامنة انس وجان يا علي يا علي كل قلب طاهر يهواك يا علي يا علي حبك فرض يا كرار عنك ابد ما عنك ابد ما نندار شي عاد عهد ضايع يا صاله بنادينا يا علي لك <سؤال> <تصفيق> <عادك> عبد <أبدا> ما ندار مراد يا حاملك عندك عبد ما ندار شي عهد ما نزل عنك هي هات انت ولينا والامل ذاتك جل وعظم ذات يا علي والهادي جعل حبك قبول الطاعات حي على خير العمل والخالفك خاسر ما ذا زورو بح من ولا يا علي يا علي الخسر بس العاد يا علي يا علي يا رمز كل الثوار عندك أبد ما ننتر يا رمز كل الثوار عندك أبد ما ننتر شيعة عهد باي عنار شيعة عهد باي عنار إن يا علي شيعة عهد باي يا علي عزك أباد ما نندار مولانا يا حامل جار عزك أباد ما نندار شعة عهد ضي عنار يا علي ضحّت شيعتك لجل العقيدة والدين وبحبها لزمة رايتك وتعاهدت وي حسياً عاشت ويانا محبتك يا ابو الأيمة الطيبين انت ولينا وغايتك نبقى بفخر من نبقى بفخر من التزمين, التزمين, التزمين شكيعت وما عفناك يا علي يا علي عهد القلبة يعناك يا, يا علي يا علي يا حدر صغار كبار عنك قد ما نندار يا حدر صغار كبار عنك قد ما عهد ضايع عنا شي عد عهد ضايع <تصفيق> يا علي يا علي شي عهد ضايع شعة عهد ضيعنا شعة عهد ضيعنا ما عدنا غيرك يا علي وقت الشدد تحضرنا لكل شيع يا حيدر ولي بيك الرجب محشرنا وهم الموالي ينجلي بعين الوفاة انظرنا يرعانا مولانا العلي وبقدرته ينصرنا وبقدرته ينصرنا ع الكوثر يوم نلقاك يا Ali Ya Ali تروض ما نبي يا Ya Ali Ya تحسبنا من الأبرار عنك أبدا ما نندار تحسبنا من الأبرار عنك أبدا ما نندار شيعة عهد بايعناك شيعة عهد بايعناك إنه الصلوب <تصفح> نادية نار Ya Ali Ya Ali عهد بايعناك يا علي مولانا يا حامل جام من الصليب نادينا يا علي شيعت عهد بايعنا من الصليب نادينا يا علي يا علي شيعت عهد بايعنا يا علي يا علي, يا علي, علي, يا علي مولانا يا حامل جار يا علي عنك أبد ما نندار شيعة عهد بايعناك شيعة عهد بايعناك مولانا يا حامل جار عنك أبد ما نندار ndak abad ma nindad ndak shi'at ha hadba ya'naq shi'at ha hadba